اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أحجب الكفار نباته ثم ما يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومفرط من الله ورد واب وما الحياة الدنيا إلا متعة